وَمِنَ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى لَرْبَ خَالِيَةً فَإِذَا أَنْزَلَ الْمَاءَ عَلَيْهَا الْمَاءُ تَزَّتُ وَرَبَتُ إِنَّ الَّذِي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا أعفون علينا أفمن يلقى في النار خير لمن ياتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز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 إِنَّ رَبَكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ لِّلْمَالِينَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرآنًا عَجَمٍ يَلْقَالُ لَوْ لَا وبين ul huwa lladheena aamanu hudan wa shifaa walladheena la yu'minuuna fi azaanihim wa qurun أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ سَاءَ عليها. وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من انسا ولا تضع إلا بعلمه